بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأفر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا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 ويدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويغفر عنهم خالدين فيها ويغفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وَيُعِّبَ الْ المُنافِ قينَ والْمُنافِ قاتِ والْمُشرِركينَ وَْمُشِركَات اللهّينَ بِاللهِظًا السَّوْءِ عَلَمْدائِرَةُ السَّ وَغَضِبَ اللهابُ عَلَيْهم وَلا عَنَهُم وَعدددَ لَهُ جَهَن مَوتَاءت وَِلهه يُنود السَّمَاواتِ وَالْأَوْضِ وَك اللهَّهُ عززًا حَكمَا إِ أَسََّ كَشَهِدَ وَبُبَشرَ وَنَذير للتُؤمنِنُوا بالِاللهِ وَسُوهِهِ وَتُعَزُوه وَتُوِّرُوه وَتُسَكْحُ بُ قْلَةَ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 بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ وَلَنَنْتُمْ أَلَّيَن قَلْبَ غَاوِسُول وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَوَلَنَنْتُمْ وَالنَّسَاءُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا شَرَّا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَفِي ذَلِكَ لَإِذَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ أَوْ جَنَاحٌ أَوْ حَاصِبٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحيما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 ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يضع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذاباً أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزلت السكينة عليهم فعلم ما في قلوبهم فأنزلت السكينة عليهم وآتاهم فتحا قريبا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 وَكَفَىٰ آيَةً نَّافِعًا لَّكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَطْغَوْا عَلَيْهَا ۖ فَقَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا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 لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنَّ تَدْعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَضَةٌ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَضَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِيهِ رَحْمَتَهُ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا منهم عذابا أليما إذاذ جعل الذيينَ كَفَهُ في قُوبِهِمُ الحمَةَ حميةة الجهنيةِ فَأنزَلَ الله سكينةَ فَأَنزَل اللههُ سكينتَهُ على وَسُولهِ وَوعلَ المُؤمنين وَأَلزَمَهُم كلَمَ تَتَّق وَكَّ أَحََّ بهِهَا وَأَها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 وَمَثَلُهُمْ كَالَّذِي نَغْرَسُهُ فِي أَرْضٍ اخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ اللَّهَ عَلِيًّا يَظْلِمُهُمُ الْكَفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا